الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السماع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون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 تتجافى جنوبهم يعني المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومن ما رزقناهم يفقون فلا تعلم نفسهم ما أخفى لهم من قرة عيني جزاء بما كانوا يعملون أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَا كَانَ فَاسِقًا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جناس المعوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمعواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم دوقوا عذاب النار الذي كنتم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 إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أو لم يهذلهم كم أهلكنا منهم قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أ يسمعون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 إن اعتدنا للكافرين السلاسل وأغلاله سيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافرا عليه يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعاب على حبه مسكينا ويثيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نَخَافُ من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقطاهم نظره سرورا وجزاءه بما صبر جنته حريرا متكين فيها على الأراك لا يرون فيها شمس ولا زم هريرا متكين فيها على الأراك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا وداليسا عليهم ظلالها وذللت قطوفها شذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة أكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا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 Semmi semmi semmi semmi semmi semmi semmi semmi semmi semmi semmi semmi semmi semmi semmi semmi في والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله أكبر الله